بسم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدان ثم أما بعد فما متن أصول السنة للإمام أحمد بن حمد رحمه الله وتعالى كان هذا الدرس بعد مغرب الثلاثاء الرابع والثالث الخامس والعشرين من شهر جماده الاخرة للعام الثامن من بعد الأربع الماء من الهجرة ونازلنا نتحدث عن الشفاعة اقرأ علينا والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما اختارهم وصاروا بحما فيغمروا به إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر اي فشاء الله وكما شاء انما هو الايمان به والتصديق به نعم تكلمنا في الدرس السابق عن انواع الشفاعه انتم السلام وذكرنا بعض ادله هذه الانواع واليوم ان شاء الله تعالى نوتين ومواقف بدانا ف <تصفيق> كنا قد ذكرنا الاحاديث التي تدل على الشفاعه العظمى ما هي الشفاعه الغزمة ما هي الشفاعه العظمى ها الناس كلهم ها بعد ذلك كما ما هو المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل وأن أن الخلائق أجمعين يلجأون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم صالة الحديث نعم لكن هو بالشفاعة العظمى اتباعا هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه لأن يفصل بين العباد نعم نحن قلنا إلى الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وفي الصنم والمسانيد بعد أن زكر لجوء الناس إلى الأنبياء من أولي العجل إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إغراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيشة عليهم جميعا الصلاة والسلام فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا له ثم ذهب فسجد تحت العرش واستأذن على ربي فأذن له على مجاة حديث أبي هريرة وكذلك حديث أنس في الصحيحين الله عز وجل في الشفاعة فهنا عند هذه النقطة كما قال الزهبي كأنه حدث نوع تحول أو اختصار فانتقل مباشرة من شفاعة الموقف إلى الشفاعة في أهل الكبابر أو إلى في من يدخل في من يدخل الجنه من هذه الامه صغيره في فهذا الاختصار والتحول يعني كما يعني قلنا هو قد يكون متصرف بعض الروايات او انه يعني استغنى عن ذكر يعني تتم بأنه معلوم بأنه لم تتم الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة أو في أصحاب الكبائر من هذه الأمة أو من غيرها من الموحدين إلا إذا, إذا تم القصر بين العباد كما استغني عن ذكر تتم هذا الأمر بما ذكر بعد ذلك الشاهد يعني أن الشفاعة في أهل الموقف هي ثابتة بلا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد اختص لهذه الشفاعة من دون الأنبياء والمرسلين وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل. ومن أيضا من أنواع الشفاعة التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة بل هو أول من يفتح, أو من يفتح له داب الجنة كما أخرج هذا الإمام المسلم في صحيحه من طريق المختار ابن فلفل هكذا اسم الرابط عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة انا أول شفيع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبع وأيضا في رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول من يفتح له داب وفي رواية ثابت عن أنس أيضا في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال آتي فأستفتح داب الجنة فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك فهذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختصت بها عن بقية الأنبياء والنسلين و... وأيضا من الأحاديث الهام في هذا الباب التي تتعلق بالشفاعة في أصحاب الكباب ولم نذكره الدرس الماضي نحن كنا ذكرنا في الدرس الماضي حديثين عن الجهنميين من يذكر لنا هذين الحديثين عن الجهنميين كلاهما مختصر ليس من الحديث الطويلة نحن لا لا, لا, لا لا هذا هذا الذي انت ذكرته هو حديث يعني انت ذكرت روايه اخرى غير المذكوره روايه حديث ابي سعيد الخدري وهي من ولكن فيها ان هذا كان بعض سبعه اللي هي الملائكه ولا ايه المؤمنين طبعا نريد روايه مختصره والتي نحن ذكرناها وكلا الحديثين أخرجهما المخالب الأول أخرجه من حديث أنس رضي الله عنه واجاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من النار فيدخلون الجنه ويقال لهم الذهنميين وزاد ابن خوي من حديث عمران بن حصين نعم الحديثين ففرد اخراجهما البخاري وذكرهما في كتاب الرقاق لا. تحت باب صفة الجنة والنار في لفظ حديث أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من النار بعدما المصيبون سفع السفع وأثر النار الأثر الذي يقول عليه من عذاب النار فيدخلون الجنة فيسميهم أهل جنة الجهنميين وتم حديث, حديث ثالث أيضا ذكر فيه الجهنميون وما أخرجه الإمام المسلم في صحيحه نعم أن يزيد وبإثناده أن يزيد الفقير من قال اعجبني راي من راي الخوارج اعجبني راي من راي الخوارج ماذا اعجبني راي راي مفرد اراء اعجبني راي نعم من راي الخوارج فخرجت في نفر أو في عدة نريد الحجة فقلنا نحج ثم نخرج على الناس فمررنا بالمزيلة فإذا بجابر بن عبد الله قد استند إلى سارية وهو الناس في المسجد فذكر الجهنميين فقلنا له ما هذا الذي تحدث به يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله سبحانه وتعالى وهم بخارجين منها وقال كلما أراد أن يخرج منها من غم أعيد فيها فقال جابر الله رضي الله عنهما ألم تقرأ القرآن قال ملا قال ألم تقرأ المقام المحمود الذي يبعثه الله الذي يبعثه الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فذاك المقام المحمود فيسلون يخرج الله اقوام اقوام من النار ثم يدخلهم الجنه فيقال لهم ازهلنا من ن في ستنه الروايه نعم فأخذ جابر ينعط الصراط ومرور الناس عليه ثم قال قال يزيد الفقير وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاته غير أنه أي قد دعم أن قوما يخرجون من النار كأنهم عيدان السماس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن قوم يخرجون من النار كأنهم عيدان السماس فينقون في نهر مسمى بنهر الحياة فينبتون فيه إلى آخر ما ذكر فقال في آخر الحديث نزيد الفقير أطرون الشيخ يجذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فما والله ما خرج منا أحد إلا رجل واحد ففي هذا حديث العبرة للشباب المتحمس في هذا القرن وفي هذا الزمان من الذين يعني جاهلوا السنة. وخرجوا خلف أقوام من الجهار أفتوهم بغير علم وسلكوا سبيل الخوارج وأخذوهم في هذه المظاهرات وفي هذه الاعتصامات والاختيالات إلى آخر سبو الخوارج فما أحوج هؤلاء إلى معرفة هذا الحديث وكيف كان فكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان جابر يعني يحدث بحديث الجهنمين هذا في المدينة في الوقت الذي ظهر فيه الخوارج وأخذوا يعني يحدثون الفتن في شتى بلاد الإسلام بحجة بالراية في نفسها التي يرفعها خوارجها برعص إن الحكم إلا لله هي الراية, نفسها. هي الراية نفسها ما تغيرت كما قال علينا أبي طالب في الحديث الذي أخرجها مسلم كلمة حق أريد بها باطل للا شك إن الحكم إلا لله ولكن ليس هكذا تورد إبن أوردها سعد وسعد مجتمع ما هكذا يا سعد تورد الإبن فكان جابر يحدث هذا الحديث وقد اشتدت معرة الخوارج وأخذوا أيضا يطعنون كمثل هذه الأحاديث ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يطعن الخوارج العصريون في العلماء الذين هم بقية السلف والذين هم أكباع الصحابة في السلف الصالح كما كان يطعن أجدادهم من الخوارج في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون الصحابة أيضا للإكتهمات لنفسها تقريبا أو بقريبا منهم فجابر محدث بهذا الحديث والخوارج كانوا لعزون الخوارات والاختيالات للخروج عليه على أمراء بني أمية نحجب أيضا أن الحاكم ظالم وأنه بدأ يحكم بغير من أنزه الله فنحن نريد إقامة حكم الله ونريد إقامة العدم هو المنطق هو المنطق نفسه لم يتغير والخجة الألواهية كلمة حق الأريد بها باطن فكان الصحابة كان هذا هو سبيل سبيله في الوقت الذي خرج في الثوارج بل أتوا إلى المدينة وجلسوا عند ساري جابر وسمعوه يحدث بحديث الجهلميين فقال فراجع منهم من ومن لم يرجع استكبر وركبه رأسهم مثل يصنع الآن بعض الشباب هداهم الله فإذا خدفتهم بمثل هذه الأحاديث اتهموك بأنك مرجئ ها؟ أنك من المرجئة وتظن موت عميل من الحكام وانك تحدث بهذه الاحاديث ارضاءا ارضاء, إرضاءً لايه الكبائر وارضاء للحكام هكذا قال مسلمه اتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالامر ليس بالجديد بركه الله فيك. بل اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم زبويسه جد الخوارج هو راس الخوارج اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم فقال لهم اعدل يا محمد فإنك لا تعبد وكذلك قالوا للصحابة وقالوا للغلماء الذين هم ورصوا الأنبياء اعدلوا فإنكم لم تعدلوا ويعني الشيء بارك الله فيه فنحن نرزو لهؤلاء الشباب الذين سلكوا سبيل الخوارج هذا العصر أن يعني يهديهم الله مسلمة هدى يزيد الفقير هذا روي هذا الحديث عن جاغر وهدى سبحانه وأصحابه والذين معه وكذلك الذين ناظروا ابن من عباس من الخوارج وهداه وهداهم الله على يدي ابن عباس فنسألون يهدي على الشباب وليس الأمر مبعيد ولكن هؤلاء يحتاجون إلى من؟ يعلمهم. ولن يجد هذا إلا إذا ابتعدوا عن دعاة الفتنة ودعاة السوء الذين خانوا الحق والذين اتفعدوا بالشباب عن سبيل السلف وسلكوا بهم سبيل الخوارج وزيلوا لهم هذا السبيل تحت راية الجهاد وخدعوهم عندما قدموا لهم لؤوس الخوارج على أنهم هم هم إيه هم الغظماء المزاهدون ففي الوقت الذي ينفخ فيه هؤلاء في رؤوس الخوارج مثال أسامة بن لادن ومثال سيد قد ومثال حسن البنة في الوقت نفسه يغمزون وأحيانا يطعرون بصرافة في رؤوس أهل العلم الذين هم على سجير الصحابة ان يمجدون اسامه بن ملجم وسيقد ويقولون هو الاله المجاهدون ها وفي الوقت نفسه يتهمون الغلماء بانهم انهم مرجئه وانهم عملاء للحكام وانهم ليس لهم الا كتب هم لا يعرفون شيئا عن الواقع مثلما اتهموا ابن عمر رضي الله عنه واتهموا جابرا رضي ليس الجديد فمثلما اتهموا فكما اتهم الصحابه وطول المسلك كذلك اتهم من يسير على سبيل هؤلاء فما نعم والله مستغرب ف وهذا فارق واضح بين اهل الاثر وأهليه وأهل البدع الثلث الأثر هو الذي يتبع الأثر وإن خالف هواه وإن خالق عقله وأما المبتدع وصاحب الهوى فإنه يتبع ما يتعصب له من الرأي وإن جاء الحديث بخلاف, بخلاف رأيه فإنه يتأول الحديث من أجل أن يوافق الحديث رأيهم <تصفيق> هذه سمة أهل الأهواء كلما جاءهم الحق ها؟ <تصفيق> قالوا إيه إن وجدنا آباءنا على أمك وإنه على آثارهم مقتدون نحن وجدنا مشايخنا على خلاف ما تقول أنت مشايخ الصخوة المزعومة ها؟ لم يعلمون هذا القصاص ها؟ وأدعياء العلم ما قالوا لنا هذا الكلام هذا الكلام غريب ما سمعناه من قبل فيتبعون أهواءهم ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنا عزب الله من, من حال هؤلاء وأيضا من أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عنيه أبي طالب نعم فأخرج البخارية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما سئل عن أبي طالب فقال يعني هل نفعت عمك أبا طالب فقال إني أرجو الله أن ينفعه بشفاعتك فيخرج إلى ضخضاخ من النار الضخضاخ هو قيل هو الماء القليل أو قيل هو الموضع اليسير وأيضا أخرجا إمام مسلم من ابن عباس رضي الله عنه نعم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أخف أهون أهل النار عذابا أبو طالب له نعلان من النار يغلي منهما دماغه هذا أهون أهل الله فما بالك بأشد أهل النار صلى الله على خلاصه حديث حديث عباس أخرجه مسلم نعم وأيضا أخرج الإمام المسلم من حديث العباس من قال يا رسول الله إن أبا طالبك كان يحوطك ويغضب لك أفنفعه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم وجدته في غمرات من النار أخرجته إلى بخضاح فهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي اختصت بها أيضا عن بقية الأنبياء والمرسلين أنه يشفع في واحد من أهل النار أن يخفف الله عنه العذاب وهذا لا يكون إلا لأبي طالب فقط وهذه الشفاعة لم تخرجه من النار ولكن هذه الشفاعة خففت عنه العذاب وهذا بسبب نصرته لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعوة السلف الصالح ويحارب أهلها من العلماء ومن طلبة العلم من أهل الأهواء والبدع فإنه على, جو... على شرق على... على ذره جورفن... نعمل على شفر ذره هل الا ان الله برحمته هذا نذير لاهل البدع والهوى ان يتقوا الله عز وجل انهم متوعدون بالحرمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولن ينفعهم مشايخهم هؤلاء ما ينفعهم شيء انهم يتبرؤون منهم يوم القيامه كما يتبرأ المسيح عليه السلام من الذين اتبعوه بالباصل نسأل الله العفو أيضا من الشفعات التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة في رفع الدرجات أخرج البكاري بصحيفه وأيضا الإمام مصري من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين أبا عامر وعم أبي موسى الأشعرية على جيش إلى أوطاس فلقي أبا عامر دريد ابن الصنة دريد ابن الصنة فحدث بينهما قتال نعم ونصر الله عز وجل أبا عامر وقتل دريت ثم خدث أن خرج أبو موسى مع أبي عامر في غزوة أخرى فطول أبو عامر بسهمه حتى أشرف عليه على الموت فقال أبو عامر الأبي موسى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له يستغفر لي فلما عاد أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر أبي عامر وأنه قد قتل وأنه قال له وطلب منه أن يستغفر له فرفع فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ورفع يديه ثم قال اللهم اخفر لأبي عامر ثم رفع يديه حتى بدى ضياب إذ فقال اللهم اجعله فوق خلقك من الناس يوم القيامة اللهم اجعله فوق خلقك من الناس يوم القيامة فقال أبو موسى اجو لي يا رسول الله اشتغفر لي فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اكفر لعبد الله النقيس اللهم اكفر مدخلا كريما يوم القيامة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب ايضا اخرج امام مسلم مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه أنه لما توفي أبو سلمة زوجها دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثق بصره فأغنبه ثم قال إن, إن الروح إذا قبض تدعه البصر إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله نعم فطال لا تدعو إلا بخير إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع, وارفع درجته في المهديين واخلفه يعاقبه في, في الغابرين اللهم ارفع اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجات, درجات في المهديين <تصفيق> هذا دليل على على شفاعته صلى الله عليه وسلم في ابي سلمة ان ترفع درجته في الجنه ما <تصفيق> في عاقبه في الغابرين واخفر لنا وله يا رب العالمين <تصفح> وأصلح له في قبره ونور له فيه فهذه <تصفح> شفعات النبي صلى الله عليه وسلم <تصفح> وكما قلنا إن المعتزلة لم تثبت من أنواع الشفاعة إلا هذه الشفاعة الأخيرة فقط وأيضا قد أذن الله سبحانه وتعالى لبقية النبيين وكذلك للملائكة ولبعض المؤمنين في بعض أنواع هذه الشفاعة فأذن لهم في أن يشفعوا في أصحاب الكبائر والغصى من الموحدين أن يخرجوا من النار وأن يدخلوا الجنة فالشفاعة أصحاب الكبائر من أهل النار أو من الذين دخلوا النار لا تختصوا بالنبي صلى الله عليه وآله سنة فقط تكون أيضا لبقية الأنبياء والمرسلين ولبعض المؤمنين وكذلك للملائكة ومن الأدلة على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه في حديث طويل وفيه يعني إذبات رؤية المؤمنين لربه وبعض ما يحدث وفيه إذبات بعض ما يحدث من أهوال يوم القيامة ومن المرور على السراط ثم في آخره الله صلى صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار فما أنتم بأشد مجادرة منهم من أحدكم يجادل صاحبه في الدنيا ولا حق له من مجادلتهم من ربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار فيقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون وقد يدخلوا النار فيقول الله سبحانه لهم اذهبوا فمن عرفت منهم فاخرجوهم من الله فيذهبون الى النار وقد اكلت النار منهم ما اكلت ولكن ابقت صورهم وموابع السجود منهم فيعرفونهم بصغرهم نعم التي لم تأكلها النار فيخرجونهم فيقول الله سبحانه وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن بنار من الإيمان فيخرجون منها من يخرجون ثم يعودون فيشفعون إلى ربهم مرة أخرى فيقول سبحانه اذهبوا فاخرجوا من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الامام فيذهبون فيخرجون ثم يعودوا مرة اخرى حتى يخرجوا من النار من كان في قلبه وزن ومثقال غرة من الامام هذه شفاعة من المؤمنين بخلاف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بخلاف شفاعة الملائكة و أيضا أخرج إمام أحمد في مصندي الحديث أبي أمامك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج الله من النار بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر ربيعة ومضر هما قبيلتان ف... الله سبحانه وتعالى يأذن برجل من هذه الأمة أن يشفع في بعض الموحدين الذين دخلوا النار في... فيخرج الله بشفعاته من النار من هؤلاء الموحدين أكثر من ربيعة او اكثر من مبر وهما يعني من القبائل او قبيلتان من القبائل العظيمة من العرب ما. وهذا الخديث قد جاء من طرق او له سواهد عديدة يعني في بعضها بعضهم. ويعني اصحوا اسناد جاء في هذه الطرق نعم هو ما أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم من طريقي عبد الله بن شقيق من ثقات التابعين عن أنا وقال جلست إلى راهب نعم أنا رضيهم في إلياء فقال أحدهم سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تمين قلنا سياك يا رسول الله قال نعم أو قال سوايا فهذا أصخ الطرق وله شواهد أخرى عديدة يصخه بمجموعية فهذه شفاعة أيضا لأحد المؤمنين وأيضا من الشفاعات التي ثبتت في الأحديث الشفاعة التي يجعلها الله سبحانه ببعض الأطفال من هذه الأمة أو بالصغار من صغار المسلمين الذين ماتوا قبل بلوكس من الاحتلال قبل أن يكلفوا فإنهم يشفعون في آبائهم وأماتهم كما أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه من حديثي أو من طريق أبي حسان أنه قال لأبي هريرة قد مات لي ابنان فما أنت بمحدث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفف بي عني فقال سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول صغارهم دعاميس دعاميس أهل الجنب صغارهم أي صغارهم منين دعاميس بالدال بفتح الدال دَعَ مِص و ب في اخره صاد دَعَ مِص اهل الجنه دَعَ مِص هي جمع ضموس بضم قدام و ضموس هذا او هذه هي دويبه صغيره تعيش في الماء لا تخرج من الماء ابدا دويبه دويبه عموس دويبة تصغير دابة دويبة يعني تصغير دابة تصغير, تصغير كلمة دابة <تصغير> دويبة صغيرة تعيشوا في الماء لا تخرج من الماء فكأنه صلى الله عليه وسلم شبه صغار أهل الجملة من المؤمنين بهذه <تصغير> الدويبة التي تعيشوا في الماء لا تخرجوا من الماء كذلك هؤلاء الصغار يعيشون في الجنة لا يخرجونه منه فقال صغارهم ضع عميص أهل الجنة فيأتي نعم أحدهم أباه فيأخذوا بيديهم نعم أو قال فيأخذوا بتوبيه وفي رواية بيديهم أو بيديهم كما يأخذ أحدكم بصنفة دي أو بصنفة ثوب صاحبه نعم <تصفيق> فلا ينتهي حتى يدخله الجنة أو فلا يتناهى في رواية حتى يدخله الجنة فهذه شفاعة صغار المؤمنين في آبائهم ومهاتهم هو الكلام في أمر الشفاعة يطول ونحن يعني حاولنا أن نذكر أهم الآثار والأحاديث التي جاءت في هذا الباب وأصحها والنذكر أصح... نعم. أصحها وهذه يعني سمة أهل الحديث والأثر أنهم إذا تكلموا في باب من الأبواب وخصوصا في أبواب الاعتقاد الاعتقاد لا يتكلمون الا بالاحاديث والاثار لا يتكلمون بالاراء والقصص وهذه يعني سمة يعني فارقة بين اهل العلم وبين اهل الحديث والاثر من السلفيين وبين الايه المتحزبين لاهوائهم خصوصا من الذين سلكوا منهج القصص الذين يسمون بالقصاص أنه أنك تجد أن الأغلب على كلام هؤلاء القصص لا يذكرون الآثار والأحاديث إلا قليلا وإن ذكروا الأحاديث والآثار فيذكرونها ويتأولون بعضها بآرئيم وأهوئيم مخالفة لأصول أهل السنة فليسهم على سبيل أهل السنة وإن وققوا السنة في بعض الأمور لا يعني كلامنا هذا أنهم خالفوا السنة في كل شيء لا لا يوجد مبتدع على وده الأرض خالف السنة في كل صغيرة وكبيرة ولكنهم قد يخالفون أصولا أو بعض الأصول وبمخالفتهم لبعض هذه الأصول وكذلك بمخالفتهم للمنهج العام الذي عليه السلف الصالح سواء في الاعتقاد أو في الدعوة فإنهم يخرجون بهذا عن سبيل السلف الصالح فنحن نرجو يعني من طلبة العلم أن هذا حتى يتعلموا أو حتى يشعروا بالفارق بين العلماء الربانيين وبين غيرهم فإنك إن وجدت العالم أو الداعية يحدثك بالأحاديث والآثار وإذا تبدع الآثار والأحاديث فاعلم أنه يأعلى كما قال هذا نعم محمد بن سيرين وغيره أنت على الطريق ما دمت, إيه؟ ما دمت على الأثر نعم ونختمه كلامنا عن الشفاعة بأننا نقول من الذين يحرمون الشفاعة يوم القيامة اللعانين الذين صار اللعن نعم سمة لهم يلعلون الناس كما اخرج هذا الامام المسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي الضرباء انه قال صلى الله عليه وسلم ان اللعنين لا يكونون سهداء ولا شفعاء يوم القيامة فإن الذين نعم يكثرون اللعنة وما أكثرهم في هذا الزمان يخرمون من أن يشفعوا في أحد إن على التوحيد <تصفيق> نعم فإن كانوا يعني من أهل الإيمان والتوحيد وماتوا على هذه المعصية معصية والإكثر من اللعنة فإنهم لا يكونون صفائي الملكم لا يشفعون في لا يشفعون لا يشفعون يعني يحرمون من أن يشفع في أحد بلو بلو ها؟ بلو إن كان على التوحيد نت على التوحيد نعم يدخلون في عمة أصحاب الكبار هذه موعظة وذكرة لمن يكسرون من لعن الدين بالخصوص ها؟ فتجد أن اللعن صار يعني كأنه إيه كلمه دارجه على اكتمالها يعني لا يستطيعون ان يستغنوا عن هذه الكلمه ليس صباح في الصباح والمساء صباحا ومساءا يلعنون اللهم كما يقولون بلهجتهم الدارجه لعن دينك او يقولون كما قال الشيخ ابن وصاينين ينعن للنونين ينعن دينك لا يفقهون ما يقولون ان من رحم الله منه ولذلك الغلماء ماذا؟ سبب, سبب. سبب. سبب الدين ايش؟ في اللعنة هذا من اللعنة من اللعنة طبعا لا. هو, هو, هو يقول هذا يقول يلعن يلعن دينك وطبعا الغلماء قد فصلوا في هذا الباب فكما قال العلامة ابن غسيمين رحمه الله إن كثيرا من العامة يعني فصوصا الذين يطلقون هذا الله الذي أنا ذكرته الآن لا يقصدون في الغالب دين الإسلام ولكنهم يقصدون دين الشخص الذي يلعنونه ما معنى دين الشخص يعني يقصدون أخلاق أو قلق هذا الشخص هم يقولون يعني خصوصا إذا غضلوا هم في الغالب يقولون هذه إلا عند الغضب إذا غاضبون هذا الشخص بالخصوص <تصفيق> إذا فعل معهم شيئا يخالف إيه هواهم مثلا فيلعنونهم إيه عن إيه وين عن دينك فكذا يقصدون لدينه إيش يقصدون خلقهم أن خلقهم هذا مخالف إيه للدين الحق فيلعنون خلق هذا الرجل لا يلعنون دين الإسلام هذا الغالب على الحال أو على حال من العامة كما قال العلامة والنصيمين لذلك لا يجوز أبدا إطلاق التكثير على هؤلاء هكذا بالزمن إلا إذا صرح بلقز دين الإسلام وقيمت عليه خدز لا خلاف يعني فهموا هذا لأن المسألة دقيقة التصريح بدين الإسلام الذي يصرخ بسب أو باللعنة على دين الإسلام يقول لعنة الله على دين الإسلام مثلا لعنة الله على الإسلام مثلا هذا بلا شك هذا كفر أكبر ولكن نحن لا نكفر معينا إلا إذا أقامنا عليه حجة وبينا له أن قولك هذا كفر وكذلك بينا له ليش أن أنه أحيانا يقول هذه الكلمة وقد وصل, وصل إلى حد الإغلاق في الغضب <تصفيق> فهذا قد يوظر وقع عليها أن يتوب إير الله عز وجل. ولكن الذين يطلقون القول يعني يطلقون لفظة دين هكذا ولا يحددون دين الإسلام ولا, ولا غيره <تصفيق> فهؤلاء كما بينا في الغالب لا يقصدون دين الإسلام ولكن أيضا يجب أن يبين لهم واذا بين لو ان هذه كبيره وان هذا ذم عظيم وعلي ان يطوب الى الله من هذا الذم وكذلك مبين او يعني ينبغي على الحاكم ان يعذر ان يعذر هؤلاء وان يجلدهم على هذه الثانه وعلى هذه المقوله فنسأل الله أن يهدي أولاق الأمر يهدي البلاد وفي غيرها وأن يوفقهم إلى إقامة مثل هذه الحجود وأن يوفقهم إلى تعظيم دين الله وإلى حفظ هذا الدين ونحن يعني نلمس الخير في بعض من ولاهم الله الأمر فإن كانت له سلطة فإنه إن وجد من يفعل هذا أمامه هذا رأيناهم إنهم بفعل يعذر هذا القائل وقد يضعوه في السجن وهذا موجود, وهذا موجود فيه, فيه الخير وفيه الشر الخير موجود والشر موجود فنسألون أن يثبت أصحاب هذا خير على عليه وأن يثبت خطوهم وأن يوفق من يعني خالف السبيل إلى سبيل أهل السبيل. أظن مؤذنة لا شاء وبهذا نخدم الكلام على الشفاة وإن شاء الله درسه التوحيد يعني بعد لبعض الأدام إن شاء الله أصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصليه Thank <laughs> you.